والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهود يسألون أيان يوم الدين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 إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموارهم حق للسائر والمحرون وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ هُ لَحَققُم مِفْلَمَ أَنَّكُمْ تَ فِقُ هلَلْ الأأَتَكَ حَدِي فُ ضَيفِي إبَرَهِي مَمُك رَنيد فِذْدَخَلُوا عَلَيهِ فَقالَاوا سَلَمَا قَالَ سَلَُ قَوْنُ كَرُود فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَنَا آكُلُهُ فَأُجِسَّ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ